أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون أو لم يسيروا في الأرض فيوغروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوتهم وأثاروا الأرض وعمروها وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاء وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما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 أن خلقكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من فسكم أزواج لتسكنوا أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 Valahuul, me saluul, alla, fissa, meta, wati, walla, ubi, ضَرَبَ azizul, haki. مِنْ la kum, me salam, min, ufusi kum, hella kum, min, mella, ket, aimenukum, سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ من أضل الله وما لهم من ناصرين، فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.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 كل حِزْبٍ بِمَا لديهم فرحون وإذا مس الناس تَعَاوَنَّا دعوا ربهم مَسَّنَا إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا عليهم سلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولهائك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا تَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُنَّ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِّفُونَ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 ما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 الرياح مبشرات ول يذيقكم من رحمته ول تجري الفلك بأمره ول تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم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 فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفه ويجعله كسفه فت والودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون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 كلا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما أنت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 يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة قسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفقوهون وقال الذين أُوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم يستعتبون ولقد ضربنا للناس فِي هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفرو إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف الذين لا يوقنون